يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون شيطان مريد توردت ان تزد توربت وأ... وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة down. in mm. سبب <تصفيق> وكذلك والقمر والشمس والقمر والنار والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق علي Amen. الذين كفروا صنع لهم سياج من نار يصب من فوق سميم حميم يسهر بهم وَإِذْ دوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر وطهر علومات على ما رزقهم على En <tot> aan. لفضيله الدكتور محمد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم Dank الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين وطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم أذن للذين يقاتلون Mmm. -hmm. فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلك أي خاوية نالت ورشاة وبئر مطتلة وقصر مشيد. القلوب التي في الصدور ويستعدل والذين سعوا في آياتهم لا إذا تمنى ألقى الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبه أتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النظيم والذين كفروا وكذبوا فاخذه باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين Amen. Mm -hmm. No. ما في <تصفيق> السماء وما في الأرض، وإن الله وما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره الإنسان لكفور بكل أمة جعلنا من سكنه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لغا Nee. Mm. يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آيَاتِنَا، قل أفأنبئكم بشر قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من المنا رسولا ومن الناس إن الله سميع بصير يا ذي وجب وما جعل عليكم في الدين من حرج من لا Dan komen de Moslimen en in ويكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتصمون فنعم المولى